ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله ربكم بالعباد يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا د خلوا في السلم ك ا ف ة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أ ن الله عزيز حكيم هل ينظرون إ ل ا أ ن ياتيهم الله في غلى من ا ل غ م ا م و ا ل م ل ا ئ ك ة وقضي ا ل أ م ر والى الله ترجع الامور الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد العالمين لله رب العالمين>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 بسم ن ي إ ر ا ئ ي ل ك آ ت ي ن الله ه م من آية بينة ن م ا ل من م بعد الرحمن جاءته ا فإن ل للذين ه شديد زين عقاب ك و ا ا ل ي الدنيا ويسفرون ا ة الرحيم ن يوم القيامة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 متى نصر الله متى نصر الله الا ان نصر الله, الله, أكبر سمع الله لمن قدير ب ن ا الحم ولك <تصفيق> الله, أكبر. <تصفيق> <متسجن> <متسجن> <متسجن> الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله الله اكبر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 و موسوعه ا ت ف ع ل ا من خير فإن خير الله به ت ك النابلسي وهو شر للعلوم ك م و ل ه ي م أ ن ت ل الاسلاميه ت ع م أ ك عن ل ل ش ه ر ر ا ا ح ق ت ا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 ف موسوعه ل ئ ك ح ب م ا ل م في النابلسي د ي والآخرة وأولئك ا ر ص ح ا ن خالقون إن ا فيها الذين آمنوا والذين ر هم هاجوا وجاهدوا للعلوم ه ن ر ح ة ا ل ل ه و ا ل ل ه ا م ي ه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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ي س أ ل و ن ك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس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 و ي س أ ل و ن ك ع ه ا ل ن ا ب ل لهم خ ي ر وإن ت ط ا للعلوم والله ي م المفسد من ولو شاء الله إن الاسلاميه م ش ن و ل أ م ة مؤمنة من خير مشركة و ل و أ ع ج ب ت ه ا تنكح ا ل م ش ر ك ي ن حتى ي ؤ م ن و ا و ل ع ب د م ل خ ي ر مشرك من و ل و أ ع ج ب ت ه م ل ي د ع و ن إلى ا ل ن ا ر و ا ل ل ه ي د ع ه و ا ل م و ي ب ي و ع ه ا ل ن ا س ل ع ل ه م يتذكرون ي و س أ ل و ن ك ع ن ا ل م ح ي قل ه و أ م ف ا ع ت ز ل و ا ا ل ن س ا ء في ا ل م ح ي ولا و ت ق ر ب ه ن يقهرون حتى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 ولا ت ج ع موسوعه النابلسي وتتقوا للعلوم ي ي يؤاخركم م لا الله ب في ي ا ل ك م ولكن ا س ل و م ا ل ل ه غفور ح م ي م الله أكبر سمع اكبر ل ل لمن حمينا ولك الحمد الله الله ه حمينا ربنا أ الله, الله اكبر ل ل ه أ م و س ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 الذين يحلون م ن ن س ا ئ ه م تربص ر أ ب ع ة أ ش ه ر فإن ا و ا ف ل ن ا ب ل ه رفور ح ي م عزموا وإن ل ط ل ا الله ق فإن س م ي ع ع ل ي م و الاسلاميه م ط ل ق ت يتربصن ن أ م ف ه ن ث ث ولا يحل ل ه م أ ن يكون ما خلق الله في أ ر ح ا م ه م إ ن كن ليؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر وبعولتهن أ ح ق بردهن في ذلك إ ن أ ر ا د و اصلاحا إ و ل ه م مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله ع ز ز ي حكيم النابلسي ط م ف ر ح بإحسان للعلوم ا ا م الاسلاميه آتيتموهن شيئا إ أن يقافا خبتم ي ي ق ا الله فلا حدود م ا ت ل ك حدود ه الهدى ل ف شركه م الظالمون دعويه غير ربحيه ذات م ض م إ ن ّ اجتماعي وتلك ح د و د الله يبينها لقوم يعلمون الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 「あなたの名前は誰だ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 واذا طلقتم نساء فبلغون اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخلوا ايات الله هدوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم م ن الكتاب و ا ل ح ك م ة ي ع ر ض ه م و ا ت ق و ا ا ل ل واعلموا ه أ ن ا ل ل ه ب ك ل ش ي ء ع للعلوم ي م وإذا ق ت ت النساء فلا فذلون أجلهن ه ن أن ينفحن أزواجهن ا ل ا س ل ك ك يوعظ به من ا ن م ن ك م و و ا ل ي م الآخر ذلكم أزكى لكم أزكى و أ ه ر و ا ل ل ه ي ع ل م وأنتم ل ا ت ع ل م و ن ذلكم أزكى ا ب ل ه ي ع للعلوم م وأنتم ا ت م ن ا ل ا ع و س ل ا ل م و و ل د ل ه وكسرتهن موسوعه ع ر ف ف لا تكله ن إلا م النابلسي ر والدة و د ه للعلوم ا م و و بولده د له ى ا ل ا ل ذلك فإن أ ر ا ف ص ا ل ا عن ت ر ا م ي و ت ش ا ر ف ل الهدى جناح ع ي م ا ش ر ت ر ض ع و ا أولادكم فلا ج ن ا ح ع ل ي ه ذات س ل م م ما آ ت ي ت م ب ا ل م ع ر و ف واتقوا الله واعلموا أن الله أ ن ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر أكبر الله م ب س و ن ه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ل ه أكبر الله أ ك موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه يوفون موسوعه ن ك م ش النابلسي و أجلهن ل ف جناح م ا ف ع للعلوم ن أنفسهن في ب ا م ر و و ف ا ل ه ا ت ع م ل و و ن خبير ل ا جناح س ل ي ي ك م م ف ا ع ر ت م ب ه أعطبت النساء موسوعه النابلسي ل ل ع د و م ا ل ا ق و ل ا م ع ف ه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 فلزق ما فرضتم إ ل ا ان ي ع ف و ن أ او يعفو الذي بيده عقده بكائه وان تعتم اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون اوصي ا ل ل ه ا ل ه ن ى شركه د ا ل ل ه غير ربحيه ذ ا ل ه ض م و ن اجتماعي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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقولوا لله ط ا ل ت ي ن ف إ ن خذتم ف ر ج ا ن ا أ و رهبانا ف إ ذ ا أ م ن ت م ف ذ ك ر و ا الله م ا لم ت ك و س و ع و النابلسي ذ ي أزواجا للعلوم ا ج ي الاسلاميه ف ن و ل ل م ل ق ا ت متاع م و س و ع ل ى النابلسي م ت ق ي ا ل ل لكم آياته ع ل و ن ا ل ل ه أكبر, أكبر. س م ع ا ل ل ه ل م ن ح م ي ه الله, الله, أكبر. أكبر. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.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 إياك نعبد و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن إ ه د ن ا ل ص ر ا ا ل م س ت ق ي م صراق ا للعلوم ذ ي ن أنعمت ي الاسلاميه ض م تر إلى ل ذ ي ن خرجوا ن د ا ر الموت فقال م وقاتلوا ت فضل في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره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 ح قال ب م ل ك ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله ي ؤ ط ي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال ا ل ن ب ي ه م إ ن ايه ملكه أ ن ياتيكم ا ل ت ر ب و ت فيه سكينه فيه سكينة م ن ربكم و ب ق ي ة مما ترك و س و آ ل ه ا ل ن ا م ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ك م ي م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 الله موسوعه ي ا ل ن ا ا ل س ي م ا للعلوم ي ن الاسلاميه ي و ب ف ل موسوعه ا ا فصل ل ق ب ا ل ج النابلسي إ ل ل ه م ت ي ي م فمن بنهر شرب منه ف ل م ن ومن للعلوم م ي م مني ه فإنه إ ن الاسلاميه هو و ا ل ذ ن آمنوا م ع وقال قتلنا ي موسوعه ب ج ن ج ن و ق النابلسي ا ل ذ ي يظنون أنهم ل ل غ ل ب بإذن ت فئة كثيرة ا ل ل ه و ا ل ل ه م ع ا ل ص ا ب ر ي ن و ا ل ل ه مع ا ل ص ا ب م ي ه ع ل ي ن اسماء صبرا د الله ن ن ص ر ا ع ى ا الكافرين ف ز م م ه بإذن ا ل ل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك ل ه وآتاه داود جانوت و ا ح ك م وعلمه مما ة يشاء و ل و ل ا د ف ع ا ل ل ه النابلسي س ع ببعض ض ه م ف د ت الأرض ولكن الله ا ا ولكن فضل على ل ل دو ع م ن ت للعلوم ل ه نتلوها ي ك بالحق إ ن ك ن ا ل م ر س ل ي ن ا ل ل ه أكبر الله لمن ربنا ولك الحمد ربنا حبيبه